فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت على هذا إله الناس تنساني لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني